تبعني يكون الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب الله السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال السابع والسبعين بعد المئة وهو ما هي الرقى المشروعة؟ ما هي الرقى المشروعة؟ وهذا السؤال تعلق به أسئلة بعده ما هي الرقى الممنوعه سؤال اخر ما هي التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والوضع ونحوها؟ سؤال آخر ما, هي ما هو ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ فهذا السؤال والأسئلة التي بعده تدور حول هذه المسألة وهي مسألة الرقى ما هي الرقى, وما هي الرقى المشروعة وما هي الرقى الممنوعة قال في الجواب قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من أصحابه وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما ما هي الرقى المشروعة؟ ذكر هو شروط للرقى المشروع. لكن قبل أن نفصل حول ذلك لا بد من إلقاء الضوء عن المقصود بالرقى المقصود بالرقى فالرقى يقصد بها الطب بطريقة معنوية لها تعلق بضوابط شرعية لما سالهم الناس أهل القريه قالوا هل فيكم من راق يعني طبيب هل فيكم من طبيب فالرقيه نوع من الطب نوع من الطب والتطبيب والعلاج والله عز وجل لما ذكر في سوره الواقعه قال فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ذكر في موضع آخر قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي إن الروح إذا أقبلت على الخروج أهل الميت يبحثون له عن راق عن طبيب الرقيه نوع من الطب كما ذكرنا والعلاج وتكون الرقيه من العين ومن الحمى فمن العين الحسد والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق وكما ساتى في الكلام عن العين بعد ذلك ومن الحمى وهي التي تصيب الإنسان بسبب لضغ من ذوات السموم كالحية والعقرب ونحو ذلك فإذا أصيب فالرقيه كذلك نافعة بإذن الله تعالى في ذلك وهي نافعة في أمراض كثيرة نافعة في أمراض كثيرة تصيب البدن وتصيب يعني النفس وتصيب الإنسان وأما الرقى المشروعة فذكر هنا لها في الجواب شروطا قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصه هذا أول شرط كما ذكر العلماء أن الرقيه المشروعة لها ثلاثة شروط لها ثلاثة شروط هذا هو الشرط الأول ما كانت من الكتاب والسنة خالصة أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما هو مشروع من الدعاء بأسماء الله وصفاته هذا أول شرط الشرط الثاني قال وكانت باللسان العربي وكانت باللسان العربي وهذا للتحرز من أن يختلط أو تختلط الرقيه بكلام غير عربي فيكون ذريعة لدس الكلام الشركي والكلام الباطل في ذلك فعلى سبيل المثال مثلا رقيه الجاهلية كانوا يرقوم بكلام شركي اللات والعزة وغير ذلك ولذلك لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال عرضوا علي رقاقم اعرضوا علي رقاقم يعني ننظر فيها إن كانت على نحو رق الجاهليه فلا تجوز لذلك يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك فهذا محمول على الرقى التي كانت في الجاهليه فكانت اما بكلام فيه شرك أو بلسان غير العربي مما يختلط فيه الكلام بكلام باطل ومنه قول أو فعل بعض هؤلاء على ما يسمونها رقيه يقول دستور وشحبور ويا أسياد ويا مش عارف كذا ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي لا معنى لها لا معنى لها فهذا لا يجوز هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل وهذا شرط مهم أن يعتقد الراقي وهو الطبيب الذي يعمل الرقية للمرتقي وهو المريض أو من يشتكي أو من يطلب ذلك أو يعني من يقرأ أو يكون تكون له الرقية أن يعتقد كل منهما أن لا تاثير لهذه الرقيه إلا بإذن الله عز وجل إلا بإذن الله عز وجل هذا شأن عموم الطب هذا شأن عموم الطب فالإنسان إذا تداوى بأي نوع من التداوي فلا بد أن يعتقد في ذلك أنه لا تأثير للدواء إلا بإذن الله عز وجل وأما الأسباب الموجودة في الدواء فهي التي تبين لك ذلك ليس الدواء بذاته والذي يشفي الإنسان إنما الله جعل له من السنن ما جعل جعل هذا سبب لزوال كذا يعني مثلا دواء معين يذهب الصداع ليس هو بذاته وإلا قد يأخذه إنسان يزول عنه الصداع واخر لا يزول عنه الصداع ونفس العله ونفس المرض كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها بل وأمرهم بها يعني المقصود أمرهم أن يف يفعل الواحد منهم لأخيه وإلا أمرهم بها لا تحمل على أمرهم أن يطلبوا الرقية لا فطلبوا الرقية ينافي كمال التوكل طلب الرقية ينافي كمال التوكل ويدل على ذلك حديث السبعين ألف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة السبعين ألف قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية فهذا ينافي كمال التوكل مع جوازها فأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أنه قال لهم افعلوا الرقى افعلوا الرقى يعني افعلوها لإخوانكم وقال من استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل ولما رأى جارية في خدها سواد فقال استرقوا لها استرقوا لها يعني ماذا يعني افعلوا لها رقيا افعلوا لها رقيه أو اطلبوا لها من يرقيها فهذا لا ينافي كمال التوقف نعم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كذلك الرقيه مما يدل على مشروعيتها على مشروعيتها كما سياتي إن شاء الله في السؤال الذي بعده قال وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين يدل عليه حديث أبي سعيد في الصحيحين أو في مسلم أنه رضي الله عنه كان في نفر من أصحابه في سفر قصة طويلة قصة اللديغ الذي منعهم أهل هذه القرية القرى الضيافة ثم بعد ذلك لذغ سيدهم فسألوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم ولكن لا نرقي حتى تجعل لنا جعلا من باب الجزاء من جنس العمل لأنهم لم يقروهم فكان ما كان أن قرأ أحدهم عليه الفاتحة وجعل ينفس ويمسح ويقرأ حتى قام وقد شفاه الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنهم أخذوا على ذلك أجرة وهو الجعل الذي جعله أهل القرية لهم ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك أقرهم على ذلك لكن هذه المسألة أيضا تفرع معنا مسألة واقعية عصرية وهي مع جواز أخذ الأجرة إلا أنه لا ينبغي لإنسان أن يتفرغ لذلك أن يتفرغ لذلك وقد عاب العلماء على من يفعل ذلك وقالوا أنه لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك مع وجود المقتضى وانتفاء المانع مع وجود المقتضى وانتفاء المانع هل لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضى يحتاجون إلى رقية قد كان ومع ذلك هل سمعنا أن احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخصص وتفرغ لهذه المسألة حتى عرف بين الناس بأنه فلان الفلاني الذي يعالج من الجن والسحر والعفاريت، ما عرف ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف رضوان الله عليهم، ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يتفرغ لذلك فإنه لم يكن في أصحاب النبي سلمهم خير الناس مع وجود المقتضى وانتفاء المانع ثم إن ذلك ذريعة لانتشار ذلك في الناس لانتشار ذلك في الناس ثم إن ذلك كذلك ذريعة لتعالي الجن على الناس الجن يرى بقى كل واحد كتب له يفطى واللي عمل له عيادة واللي مش عارف ايه الفلان الفلان المعالج الروحاني اللي بيطلع العفاريت في سرعة البرق مثلا والثاني مش عارف ايه والثالث ايه ونحو ذلك ونشأ عن ذلك كذلك من البدع ما نشأ نشأ عن ذلك من البدع ما كل هذه مفاسد نتيجة تفرغ بعض الناس لمثل هذه المسألة كوظيفة فنشأ من البدع ما نشا كثير منها فعلى سبيل المثال الرقيه الجماعية الرقية الجماعية تجد يجيبه حبل ويقعد بقى المرضى يعني صف كده مثل زي الإخوة اللي قاعدين على الحيطة دول وحبل يعد عليهم كل أحد ماسك الحبل وهو عامل إيه بقى؟ الراجل بقى المعالج ماسك اول الحبل ويقرا واللي يقع هو ده ايه ولا حول ولا قوه الا بالله والله فعلا اشياء مضحكه فعلا أشياء مضحكة ونشا من ذلك بدا كثيرة كما ذكرنا منها مساله الضرب العجيب جدا للمرضى لدرجه ان يكسروا احيانا عظام بعض الناس ويقول لك يعمل ايه ده بيدرب الجن ضرب الجن وين لما حد ينكر عليه يقول له هو بيسرقه ده المريض اللي عمال سرخ وأغلب الأحوال بيبقى المرضى عندهم مشاكل نفسية بتبقاش مشاكل جن ولا حاجة مشاكل نفسية يقول لك لذا بيصرخ ويقول طلعوني ودخلوني ومش أي وصحيح ومش بيكذب أكثر هؤلاء بيتقمص المسألة كنوع من المرض النفسي اللي هو يسميه الطبيبين النفس انفصام في الشخصية نتيجة انه بيسمع بيسمع هذه المسألة ومنتشرة ومما يدل على ذلك أن أكثر الأحوال التي تظهر فيها هذه الصورة اسأل أي مريض من هؤلاء أنت رأيت أو سمعت عن حد بيعالج لو أجابك أقول لك أيوة بنت عمي كانت بيتي مش عارف إيه كان بيعالجها واحد أو مش عارف أختي كان أو أخويا أو مش عارف إيه ذلك. الرجل ده يخش البيت يقلب البيت ليه بيخش البيت يدور على حسن برضه في الغالب يقرا على واحد ولا على واحده والباقي بقى اللي قاعد حواليهم واللي قاعد بره يقوموا بقى الامراض النفسيه مثلا احيانا تظهر يروح لهم بس استنوا سيبوني ده غالب الاحوال في بره في اللي معديين ورا دول في ناس فيهم ملبوسين هتقوم لاشوف وتبتدي المساله تتفرع وببرز اتفتح بقى بفروعهم وهكذا وينتشر هذا الأمر في الناس انتشار يعني النار في الهشيم ولعل من أكبر الأدلة على هذا حفظ الله عز وجل شيخنا الشيخ محمد إسماعيل لما تكلم من سنوات كده حوالي سبعة سنة، سنة، سنوات كان عمل محاضرة الشيخ من أربع حلقات بيتكلم فيه عن المسألة دي ورهب الاخوه جدا من إن هم يطرقوا الباب دوة ويعملوا فيه بانتشار زي ما كان موجود امتنع أكثر الاخوه امتنعت هذه الحالات أكثرها وما بقاش نسمع زي الأول الأول كنت في كل زقاء وفي كل حارة وفي كل بيت عشرين ثلاثين واحد مصروع في اليوم وعشرين ثلاثين حالة لبسهم جن ومسسهم جن ومش عارف إيه كل هذا بدأ يختفي وأغلب الحالات الموجودة أكثرها حالات أمراض نفسية ونحن مع ذلك لا ننكر مسألة الإيش؟ المس واللبس فقد ثبت ذلك في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا وأكثرهم يتعلل بماذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا أجرا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فعلى تنكرون علي إن أنا أعمل بالوظيفة وأخذ أجر أي نعم خذ أجر ولماني لكن لا تتخذ هذه وظيفة لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي انتشرت في الناس ثم أن هذا لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. قال في السؤال الذي بعده ما هي الرقى الممنوعة قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنه ولا كانت بالعربية بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاصم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء كما بيناه في شرح السلم وغيره سلم الوصوليان فالشيخ ينبه هنا على الرقة الممنوع هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية وذلك كما سبق إن لم تكن من الكتاب لا ليست أبعية واردة لكتاب ولا سنة ولا كلام رباني هذا يعني في الحقيقة عموم للمعنى وإلا لو أن إنسانا رقى بكلام ليس منصوص عليه في الكتاب ولا في السنة لكنه كلام شرعي كأن يقول مثل لمريض اللهم مشفيه اللهم مشفيه اللهم مشفيه هذا كلام جيد وطيب لكن أحسن ذلك أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة ولا كانت بالعربية ولا كانت بالعربية وهذا كما ذكرنا تحرزا من دخول كلام غير عربي يكون فيه من الشرك ونحو ذلك والبذع لكن لو أن إنسانا لا يتكلم الأعجمية العربية ولا يعرف الا الاعجمي لكنه يعرف ضوابط المساله هل يجوز له أن يرقي اخاه بالاعجميه الصحيح يجوز فلو قال له بلغته الاعجميه اللهم اشفي فلان اللهم اشفي فلان اللهم اشفي فلان بالاعجميه لانه لا يعرف العربي فهذه رقية هذه رقيه مشروعه ولذلك فالمقصود من اشتراط العلماء اللغة العربية هو ألا يكون في ذلك زريعة لدخول الفظ تحمل شركا أو بدعه أو نحو ذلك وأما الحقيقة الرقة المشروعة في مقابل الرقة الممنوعة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة للرقة المشروعة فأما الرقى المشروعه منها الدعاء عند المريض والقراءة عنده أن يقرأ القرآن عند المريض أو يدعو عنده هو جالس عند المريض جالس والمريض بيسمع وليكن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ الفاتح عند المريض والمريض يسمع هذه رقية أو يقرأ أيضا ويمسح بيده اليمنى على المريض إن كان طبعا ممن يحل له أن يمسح وإلا من المهازل أننا سمعنا فواحش يعني ظهرت من هؤلاء أو من كثير من هؤلاء ولا ياذب بالله المعالجين المتخصصين ظهرت فواحش ولا الله بالله فتسمع مثلا من يقول لك فلان أيوة بيعالج بالقياس أنت تسمع بالقياس دي تقول إيه ده؟, ده ده مذهب عند الأئمة الأعلام الاربعه ولا حاجة إيه القياس ده بيعانيك بالقياس والله زمان لما سمعت قلت إيه القياس دي ده الواحد مش عارف حاجة خالص بقى على كده في علاج اسمه بالقياس بعدين تبحث تجد إيه القياس دي قياس دي بدعة أن انكر أحدثها هؤلاء ولا يازو بالله بدعة خليطها الفاحشة ولا يازو بالله ما هو القياس عندهم؟ قبل ما يقرأ على المريض خصوصا طبعا القياس ده بيستعمل مع النساء قبل ما يقرأ على المريضة يقيس المريضة طولا وعرضا وبعض المواضع معينة بالشبر كده يقيس ويقيس بالعرض وبالطول بعض مواضع في جسد المريض وبعد ما ينتهي من الروق يقوم يعمل ايه يقيس برضه يقول لك طلع ولا ما طلعش والياز بالله انظر الى الاجرام واستحداث الوسائل الاجراميه لاجل الوصول الى معاني فحشه بل وصل الحال ببعضهم من الاجرام ويعني والياز بالله يعني اضلال الشيطان له انه يقرؤون على النساء اللي عندها نزيف ونحو ذلك ومش عارف أيوه. إيه ديت اه لا دي, دي جن اصابها من ش... النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابيه انها رقده من الشيطان في الاستحاضه بي عايزين نقرا عليها وبعدين يصل الامر الى انه ممكن يطلب ان يقرا على موضع الدم نفسه انظر اجرام ومظاهر ما اسوا من ذلك تسمع بها واكثر هؤلاء كان لا يحفظ الفاتحه جيدا لا يحفظ الفاتحة جيدا ليه لانه اول ما الموضوع ده انتشر من حوالي 10-15 سنة كده كل واحد من جماعة المعالجين دول سحب له 5-6 وراه ايه دول المساعدين والمساعدين دول بعد شهر بالكثير قوي يبقى راجل ايه استاذ في العلاج وهو لسه مش حافظ حتى الفتح ويروح يعالج ومش عارف ايه ويشترط وحاجات بقى ومخالفات انا لله وانا اليه راجعون طبعا من ذلك بقى مسألة البلع في القراءة وغيره فاحنا بنقول هنا من الصور المشروعة أن يقرأ ويدعو ويمسح على المريض طبعا المسح وغيره يجي بقى لبعض المتورعين أيضا بعض المتورعين يوم يعمل ايه؟ يجيب مسترة او خشبة ويعمل ايه؟ يحطها على رأس المريض هي طبعا تبقى غالبا امراه يعني يحطها على رأس المريضة المسترة ويقرأ مثلا على رأس المريض ونحو ذلك طيب وإيه لازمه المسطره وإيه الخشبة أصلا ما هو لزوم ذلك فإن كان لابد نسمع المريضة القراءة نسمع المريضة القراءة وإن كان لابد إن كان لابد يبقى المحارم بقى يوم المهمة إن كان ونحو ذلك نعم أيضا من هذه الصور المشروعة وضع اليد على موضع الألم والدعاء أيضا أن نضع اليد على موضع الألم وندعو وده مش متعلق بالغير بل العكس الأكس أحسن الرقى أن ترقي أنت نفسك أنك تضع يدك على موضع ليش موضع المرض وموضع الألم وتدعو أينها أيضا من ذلك جمع البزاق جمع البزاق والتفل على موضع الألم أيضا يعني وهو بيقرأ المعالج أو الإنسان اللي بيقرا يعني بيرقي يقوم يجمع البزاق ويدفل على المكان اللي فيه الألم ويقرأ بحيث أنه الأذكار والأدعية تكون مخالطه لهذا البزاق ولا مانع في ذلك أيضا من ذلك النفس انه يقرأ وكل ما يقرأ موضع يوم ينفث وهذا مشروع أيضا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث ويمسح النساء بدنه بذلك صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك أخذوا الريق ومع تربة الأرض والمسح على موضع الألم أخذوا الريق ومع تربة الأرض أيضا تراغ من طربة الأرض والمسح على موضع الألم مع القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ريقنا مع تربتنا فيه يعني شفاء لمرضانا أو كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك الصور يعني المشروع القراءة على ماء قراءة على ماء ويعني غسل البدن بهذا الماء أو نحو ذلك. وقثبت في سنن أبي داود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بقى المعالجين هتجد بقى صور ما لها حد حتى أنهم بعضهم اتخذ مسألة يعني صور أشياء يقرأ عليها اتخذوها بطريقة يعني للتكسب من جهة أخر قرأة على العسل قرأة على الزيت المشعارف الزيتون قرأة على كذا القرأة على كذا وتجد بقى, بقى, بقى صاحب وظفتين بيعالج وفي نفس الوقت عطار يعني من ناحيتين يعني بحيث ان هو المريض وبعدين الرشيد تبقى بتاعت العطارة بالألف وبالألفين جنيه ونحو ذلك العسل من نوع معين اللي مش عارف الزيت من نوع معين اللي مش عارف ايه كل ده موجود فين في الشنطة المتنقلة بتاعت الاستاذ بقى المعالج ونحو ذلك فكل هذا ولد شبه فضيعة جدا ويعني أشياء كثيرة جدا في الناس باطلها. ثم قال ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والوضع ونحوها حكم التعاليق التعاليق ما يعلق فإن الناس أيضا اتخذوا من أنواع يعني ما يس يعني يستشفون به فيما يظنون التمائم التمائم والتعاليق التمائم والتعاليق فمنهم من يعلق أشياء مثل ما يعلق على باب بيته مثلا يعلق على صدر الأطفال يعلق مثلا على سيارته يعلق على دبته فكان الناس يفعلون شيئا من ذلك في الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه التعاليق قال في الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه وكل إليه يعني هو صار يعلق هذا الشيء فتعلق قلبه به ولذلك تجد الناس من الجهل بمكان أن صار كثير منهم يعلق تعاليق مختلفة باعتقادات مختلفة فتجد مثلا في العصر القديم في الجهلية كانوا يعلقون في رقاب الدواب والبعير الأوتار القديمة الحبال القديمة بتاعت القصي ونحو ذلك يعلقونها في رقاب الدواب فإذا سئلوا عن ذلك يقولون هذا سبب لدفع دفعوا العين عنها وبتعوى الجاهليه كان عندهم اوتار وبتاع حكتين ثلاثه كده بتعوى دلوقتي خد عندك بقى الفلفل الأحمر الفلفل الأخضر والخرزة الزرقة وحدوة الحصان وفردة الجزمة والنجمة بتاعت البحر والكف المقطوع والودع ومش عارف خد عندك بقى وكل واحد ومقامه وتلاقي معلق بعضهم فردة الجزمة كده قدام بابل الشقة بتاعته حاجة يعني محزنة والله واللي معلق فردة الجزمة في العربية بتاعته بيمشي بالجزمة فحاجة غريبة والله وتلاقي بقى الخرزة الزرقاء بقى عمالين يعملوا ايه بقى النهارده كبروها النهارده صغروها النهارده يعملولها شخشيخ كده من تحت بكره يعملولها مش عارف ايه وهكذا ارزاق بقى كل واحد شغال مع مع الاحوال ولذلك فهذه كلها صور من التمائم والقلائد المنهية عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين, ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت أو قطعت ألا يبقين في رقبة بعير أرسل رسول في أصحابي في سفر من الأسفار لاحظ أن بعض الناس حبّت في رقاب البعير القلائد اللي هي زي الخرزة بقى ومش عارف يقول دي فقال ألا أو ألا يبقينا في يبقينا في رقبة بعير قلادة من واطر أو أي قلادة إلا قطعت وقال صلى الله عليه وسلم إن الروق والتمائم والتوله شرك طيب الرقى سبق الكلام على أن هذا الحديث تحديدا يحمل فيه الكلام عن النهي عن الرقى على أي أنواع الرقى الرقى الشركية والبذائية ولم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في الجاهلية فعلون رقة شركية ولذلك لما سألوه قال اعرضوا علي رقى ومسألة مهمة حكم الرقى حكم الرقة مستحب جائز مكروه حرام ازاي مستحب إذا كانت جائزة لا نقول اختصار على طول الكلام الرقى جائز لا هي مستحبة ولا هي محرمة وأما الذي فيه النهي فهي الرقى التي بالإيش؟ بل بل بل بما فيه شرك أو فيه محرم وأما الذي يقال مكروه مش الرقى فعلها انما طلب الرقي طلبوا الرقي وقال ينفع كلمه ينفع دي كلمه عامه فلينفع اخا فيدخل فيها بقى انك تطعمه انك تطعي شيء نافع إنك إذا كان تجد إن يحتاج الرقية افعل ففي حقك أنت فعلك أنت هو الذي مستحب لكن الرقى ذاتها مباح حكمها حكم الإش حكم التداوي التداوي مباح قال وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعه فلا ودع الله له ولا حول ولا قوه الا بالله معلقه تميمه الناس اللي بيعلقوا اشياء وان كان والحمد لله يعني الصحوه الاسلاميه والحمد لله ولا سيما هذا المنهج المبارك يعني اودت في الناس الحمد لله يعني صحوه طيبه كنا زمان في الحقيقه نطلع وندخل في نعدي كده نلاقي البيوت اللي معلق حدوت حصان واللي معلق نجمه البحر واللي معلق كف مقطوع واللي معلق وحاجات ياما قوي لكن والحمد لله هذه الاشياء تكاد تكون اختفت والحمد لله الان وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك وليس الجماعة بتوع الاعلام وغيره يقول لك تميمة كاس العالم التميمة بتاعت الدورة اللي مش عارف القروية مش عارف ايه زي مثلا عندنا في مصر كانوا عملينا تميمة حورص والتميمة مش عارف ايه ونحو ذلك هذا كله باطل نعم وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر حلقة من صفر نحاس صفر النحاس فكان يعلقها في يده قال ما هذا قال من الواهنه يعني انت حاطت الحلقه من صفر دي ليه قال من الواهنه يعني مرض يصيب يعني الانسان في الاعصاب ونحو ذلك قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا قال إن فانها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي, أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وذلك لأن هذه صورة من صور الشرك ولكن ليس شرك أكبر إلا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك اكبر شرك أكبر لكنها لا تس... تكون شرك... شرك أكبر إذا اعتقد ما يعتقد غالب الناس أنها سبب للشفاء سبب للشفاء وهي في الصحيح أو هي في الحقيقة أدق... الأدق في القول أنها ذريعه إلى الشرك ذريعة إلى الشرك وليست في الحقيقة شرك صريح حتى ولو أصغر لكن ذريعه إلى الشرك وذلك لأنها ليست لا سبب قدري ولا سبب شرعي هي ليست سبب قدري ولا شرعي قدري يعني ماذا سبب كوني يعني يعني مثال البرشام بتاع الصداع تاخده أحيان يوم الصداع فعلا يقل أو نحن ذلك ده سبب يسمى سبب إيه قدري أو كوني يعني يعني جرت سنة الله عز وجل فيه قدرا وكونا إنه بيعمل إيه إنه ممكن يقلل الصداع وسبب شرعي لو ورد في حق دليل في الشرع يقول افعاله كذا فهذه الحلقة من صفر لا ورد فيها دليل شرعي ولا ورد فيها دليل كوني إبدا لا سبب شرعي ولا سبب كوني قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً وقطع حذيفة أو قطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هو طبعا السلف كان رضي الله عنهم عندهم تعظيم لإحكام الله تعالى فبعض البعض الناس يتوهم هنا أن شرك أكبر مثلا لاستدلال الصحابة كان الصحابة كما قال محمد بن الله في كتاب التوحيد يستدلون بالشرك الأكبر في الترهيب من الشرك الأصغر أو زراع الشرك هنا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تاميمة من إنسان كان كعدل رقبه يعني له أجر كعدل رقبه وهذا في حكم المرفوع يعني قول سعيد, أبي سعيد أو قول سعيد بن جبير رأس. اللي هي من فضة أو نحو ذلك التي للروماتيزم. هذه إن ثبت بالطب أنها نافعة تبقى تدخل في أي نوعين سبب الشرع قدري. لو ثبت, لو, لو ثبت أن لها نفع وهي سبب قدري فتجوز أما إن لم تكن فلا تجوز نفس الكلام الفتلة الصوف تعد زمان فلو الفتلة الصوف دي فعلا ثبت بالطب إن لها فعلا فائدة قدرية كونية تجوز اما ان لم يكن فلا تجوز وفي الحقيقه الغالب في الناس انهم يستعملون هذه الاشياء استعمال نفسي نفسي في الغالب يعني تجد مثلا يروح معلق لك فتله صوفينا في الحته دي كده وخلاص كده ايه اللي انت عامله ده يقول لك ده دي عشان يده فيها خلع او نحو هل لو فعلا لها في نفع قدري كوني ماشي ولذلك بعضهم كان تلجل بيربطها بطريقة معينة يجيبها من على الصبع وكذا وينزلها تحت ونحو ذلك إن كان بالفعل هي لها نفع قدري كوني يبقى تصح أما غير ذلك فلا تصح قال ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ طيب الناس يعلقون أشياء تمائم وغير فهذا كل منهي عنه منهي عنه ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ بعض الناس ربما يعلق أشياء من القرآن وخصوصا على صدور الصبيان يعلق ما يسمى بالحجاب يحط له مثلا آيات قرآنية يكتبها ويضعها في صدر الصبي أو على صدر الصبي ونحو ذلك وبعضهم يعلق هذا على باب بيته باب بيته يوم يعلق مثلا سورة مثلا فاتحة أو آية الكرسي على باب البيت ونحو ذلك بقصد دفع الإشر العين عنه او الحسد او نحو ذلك قال في الجواب يروى جوازه عن بعض السلف واكثرهم عن بعض السلف وأكثرهم على منعه أي أكثر السلف على منعه هو الصحيح في الحقيقة كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود يعني دول اللي يروى عنهم الجواز يروى عنهم الجواز ولاحظ انه قال يروى عنهم يروى وذلك لأن الأخبار الواردة عن هؤلاء الصحابة اخبر أكثرها ضعيف إن لم تكن كلها لا تثبت ضعيفة السند وقد روي في هذه الأخبار أن بعضهم كان يرى جواز تعليق القرآن على صدور الصبيان فهذه الأخبار من صححها فالجواب عليه أنها محمولة على أن هذا كان أو هؤلاء كانوا يرون ذلك عند التعليم في الزمن القديم كان الصبي بيحمل على صدره لوح اللوح هذا أما يذهب إلى الكتاب يخرج هذا اللوح من رقبته ويكتب على اللوح إذا انتهى الدرس لبسه مرة أخرى على صدره ودي طريقة قريبة ل... إلى وقت قريب جدا كانت موجودة لوح الموضوع على صدر الصبيان يكتب عليه الآيات القرآنية للتعليم هذا ان صحت هذه الأخبار ولذلك فالأصح أنه لا يجوز لا تعليق هذا على تمام على الصبيان ولا على الابواب بقصد ماذا؟ بقصد دفع الحسد والعين ونحو ذلك ونقول ذلك تحرزا أو يعني تفصيلا لمسألة وهي هل يجوز تعليق الآيات القرآنية مثلا على أبواب العمارات أو أبواب المساكن أو في داخل البيوت ونحن ذلك على الجدران تبركا بها أم لا يجوز فهذه مسألة اختلف أيضا فيها العلماء حتى من المعاصرين حتى من المعاصرين ففي الحقيقة لو أنه قصد بذلك كلام الله تعالى وأن يقرأه الناس بهذا القصد صح ولا بأس في ذلك لو قصد به أن يقرأ الناس كلام الله تعالى على جدران على حوائط على أبواب أن يقرأ الناس ذلك وأن يذكر الناس بمثل هذه المعاني فهذا لا بأس به على الاصح قال قال أكثرهم على منعه وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك مهم أو الفامية دي ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك يقصد ماذا قال وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق عموم النهي دي مسألة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولأ شرك فذكر التمائم انها شرك فهل جاء أو هل ورد نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص شيئا من التمائم كما حصل في إيه؟ في الرقى لم يرد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخصص شيئا من التمائم فدل على ان كل التمائم ينهى عنها تماما لأشياء المعلقة من أدعية وتعاويذ ونحو ذلك قال ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته لأن الحجاب اللي بيعملوا للأولاد ونحو ذلك الغالب الطفل بينام وينام على الحجاب أو مثلا يتقي ونحو ذلك وهكذا ولذلك فيكره في الحقيقة أيضا مسألة السلاسل الذهبية التي مكتوب عليها آيات من القرآن السلاسل الذهبية اللي هي للنساء التي يكتب عليها آية الكرسي ونحو ذلك هذه تكره أيضا لما فيه أيضا من توهم التمائم فضلا عن أنه ربما كما كذلك يمتهن القرآن هي بتنام بالسلسلة ونحو ذلك ونحو وربما تدخل الحمامات وهكذا قال إذ قد يحملونه غالبا على غير طهاره ولأن يتوصل بذلك إلى تعليق غيره النهاردة هيعلق قرآنية بكرة هيعلق الحجاب بتاع شحبور ودستور ونحو ذلك ويسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان إنه الناس لما علق حجاب بس كده خلاص كده الولد في إيه في حصن وأمن وأمان فبذلك يغفلون عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى وتتعلق القلوب بالحجاب يقول لك ده قران ويغفلون عن حفظ الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه ولذلك الأصح أن هذا لا يجوز كما هو مذهب أكثر السلف رحمه الله تعالى نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم